سلامي لاذوا ذو وقالها الاثاث لمن فيها جنده وواليها بالخير يهديها بالخيرنا وزواد منصورا وبطالك الفرسان كسفل في الميدان حكموا لنا القرآن وزواد منصورا حكموا لنا القرآن وزواد منصورا أحفاد ابن تاشفين رفعوا لواء الدين حبوا لنا التمكين وزواد منصورة هب لنا التمكين وزواد منصورة يا سمع الإعلام مالك ولنما يشكوهم الإسلام وزواد منصورة. يشكوهم الإسلام وزواد منصورا قالوا عن الأبطال هم حفنة جهال هذا كلام أنذال وزواد منصورا هذا كلام أنذال وزواد منصورا حرب صليبية هاهي بظنية وين الجهاد وازواد منصوراه وين يا حامل الاسلام وينك عن الاقدام جفت بنا الاقلام وازواد منصوراه جفت بنا الاخذام وسط الفرنسية ضربات نوعية حي الفداويه هيما لمنصورا حي الفداوية هيما لمنصورا هي تنبكت تاج الراس فيها شداد الباس لدينهم حراس هيما لمنصورا لدينهم حراس هيما لمنصورا وامابا بما قصا فيها اسد نوجال فرنسها الأندى الهيما لمنصورا فرنسها الأندى بتفليقها الخايل لفرنسا بيعاوين وبيقصف الامين هيما لمنصوره وبيصف الامين الغدار لفرنسا يا عم الدار بجهنم المقار هيما قار هيمة لمنصورا، أبجح النمل ما قار هيمة لمنصورا. قل للصليبيا ولفرنسا بارجيا، قبرك بماليا هيمة لمنصورا، قبرك بماليا وهايمة لمنصورا. وبالختم يالمعود لك نبذل المجهود اجعلها يا ذا الجود هيما لمنصوره اجعلها يا الجود هيما لمنصوره اجعلها هذا الجود, لمنصورة اجعل الجود لمنصورة تكبير الله اكبر تكبير الله اكبر صحصح يا شباب وش نمتوا يلا صحصح صح